يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولّى فريق منهم ثم يتولّى فريق منهم وهم يعرضون ذلك بأن ورغم في دينهم ما كانوا يحترون فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قول الله لما ملك الملك تؤتى الملك من تشاء تؤتى الملك من تشاء وتنسع الملك من, من تشاء وتعز من تشاء تُذِنُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْقَاهِرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ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 ولذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير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 والله غفور رحيم قل أطيع الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافر